يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيه شيء ذهبكم ويأتي بخلق جديد على الله مما يزيد المؤمن يقينا بعظمة ربه قلوا يا أهل أفضل ربه على خلقه يرى العبد فضل الله جل وعلا الخاص على بعض خلقه كيف أن الله جل وعلا اصطفاهم واشتباهم وما كان لهم أبدا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من العطاء ولن ينالوا هذه المنح الربانية والعطايا الإلهية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 فمعمة الله عليه هي الذي جعلته آية للناس محتفا به السماوات العلا وينزل في آخر الزمان هذه كلها عطايا ربانية ومنح إلهية والله يقول الله أعلم حيث يجعل حيث يجعل رسالته يرى العبد ما أفاء الله على خليله إبراهيم وكيف كان إبراهيم عبدا مجتبا وحبيبا مصطفى ونبيا مرتبا صلوات الله وسلامه عليه أثنى الله عليه حتى على ألسنة أعدائه وخصومه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 هذا مما يقود العبد ويسوقه لمعرفة بعض العلم عن ربه تبارك وتعالى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ليجري مسمى ذلكم الله ربكم له الملك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 قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته